فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون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 والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحيان إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرجون وما يعلمون تكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير لولين ليحملوا أوزارهم كاملتين يوم القيامة ومن أوزار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 يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل منهم فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبيس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا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 كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم دخل الجنة بما كنت تعملون هل ينظرون إلا أن تاتيهم البلائكة أو ياتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولا لكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذي أشرقوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولَ نَنُعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاؤُوتِ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهِ وَمِنْهُمْ من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يطب وما له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 يُبَيِّنُ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ في الله من بعد ما ظلموا لنبوء أنهم في الدنيا حسنة ولا أجر ولا خيرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمْ لَوْ ضَاقَتْ بِهِمْ أَوْ يَأْتِيَ يَوْمَ الْعَذَابِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ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 يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابتهم وخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يمرون. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون وله ما في السماوات وللله الدين واصفا أَفَغَيرَ اللَّهِ تَتَقُولُ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الْضُرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَوْنَ ثم إذا كشف الطر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون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 يشتهون. وإذا بشر أحدهم بننثى غل وجههم مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أَيُمْسِكُهُ عَلَاهُونِ نَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السَّوءُ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ لَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ولو يواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يوخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء تقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسن لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون.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 كتاب إلا لتبين لهم الذين اختلافوا فيه وهدوا ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ما أنفأ أحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في لنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه ومن فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثورات النخيل ولعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآل قيلون، وأوحى ربك إلى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن ما يعلشون، ثم كل من كل الثمرات فسلك سبل ربك ذللا.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 ما يتوافك ومنكم من يرد إلى أضل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملك تيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ أَنفُسِكُمُ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَهُ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ Afa bil bakti Yuminon, wabi nirma Allahi houm yakfuron, wiyabudon min don Allahi ma la yamliku lawm rizqam min al sammawat waladz shayi'au, walay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 منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا بخير اينما يوجهه لا بخير هل يستوي هو ومن يمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض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 وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَلَبَصَارَ وَلَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوِلَ الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآلَ يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جنود لنعام بيوتا تستخفونها يوم غعانكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا لا حين والله جعل لكم مما خلق غلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا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 كُم لَكَاذِبُونَ وَالْقَوِي لَاللَّهِ يَوْمَ إِذِ الْسَّلَمَ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَدُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَأُقَالَ عَذَابٍ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ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 الشران للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحش أَحِضُّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُ لِيَمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ولا تكونوا كاللاتي قضت غزلها من بعد قوتنا كفا ثم تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ام تكون ام تتخذون ايمانكم دخلا بينكم تكون أمة هي أربى من إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا يَكُن فَتَذِلُّ قَدَمُهُمْ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُ السُّوءَ وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدُّتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا انما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولا يجزين الذين صبروا انما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكرنثا وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينه اجرا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 سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا فلأكثرهم لا يعلمون قل نزلهم روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر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 أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة الخاسرون كَلِلَّذِينَ هَا جَرَمَ بَعْدَمَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ يَوْمَ تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية فَأَرَدْتُ بِأَنَّ عُمَّ اللَّهِ فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَكُلُوا مِنْ ما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمه الله ان كنتم اياه تعبدون انما حرم عليكم البيت والدم ولحم الخنزير وما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 على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب نليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن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 إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكلا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم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 بِالَّذِي هُوَ أَحْسَن إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَإِن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَا إِن صبرتم له خير للصابرين، واصبر، وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تكفي ضيق مما يذكر. وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ